وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا إِذْ قالوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ قالوا ما أنزل الله على بشر من شريك قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الذي جاء به موسى نورا وهدى للسات تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ثُمَّ ذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كتاب وهذا كتاب أنزلناه كبارك مصدق مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون, يؤمنون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهم على ومن اظلم ممن استرا على الله كذبا او قال اوحي الي ومن اظلم ممن استرا على الله كذبا او قال اوحي الي اولم أو وَا إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاءَ أُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَمْ قَالَ رُوحِي إِلَيَّ وَلَسْتُ رُوحًا إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاءَ أُنْزِلُ مِثْلَهَا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وَالمَ لائِكَةُ بَثِكُ أَذهِم أَقْرِدُ أَنْفُسَكُمْ وَالَّ ل إكَةُ بثِقُمأَدِ يَومَةُ جزَونَ عَذبَه بِمكُ تُ تَقودون هل يَومَكُ جزَلونَ عَدع بِماكُ تتَقون فماكُ تُ وكنتم عَن آياته تستكبرون إما كنتم تقولون على الله غشر الحك وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئ ثُمونكُ رادَ كَمَا خَلَقُكُم أَ وَلَ نَراتِتَرَثُم وَلا قَجثُفاد كَمَا غلَقُكُم أأَم وَلَ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوْلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوْمَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زعمتم انهم فيكم شركاء وما نرانا معكم شفعاء الا للذين دعمتم انهم فيكم شركاء لقد تق ضاع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون